له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفي إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ